نطلق بضاوط الخط نقول أشجارة يالس ينبط في الكرس أخواني لكن في الكرس كور ثلاث كور ثلاث كور ثلاث منيخات يأس كور ثلاث لكن أفلث تو أفلث formula. Wa umara iskal al-waytiya kali. Fadd far al-hajj kam shulatan ba al <متحدث> في الساعه 1:00 انا في e taj nadjer sa je javno kada hoću da se raz eh aktivira se radi. Dakle, treba je da seđi na primjer ما كان ما صار يعني انقدرته قدره سو كان ما صار فيقول ان هذا في تمشينا بالشيء يقول يلا لكن شنو قضى تغيراته في اقوامات اتنوا كانهم زعما اول كان مثل صدق رمز بالصلاه فاضي كل يبدا من زيها بابا دكتور صلاح فاضي اي الصوره ده او فيلم قني ده ودي سميت كل حاجه من جوا قرناي كده ايوه أي في مجبن دوارة سيطان هرابشة يعني يعني مطلقة بالخلافة يعني مو سائل, مو سائل لكن كثيرا قال كامار من دون سياسه I to je, kajor nekran, to je oveć moja, po znamen. I to je, kajoran, na tajem sebe, kajoran nekrošt, nekrošt, nekrošt, kajoran nekrošt, كم طول فشلول اتا يعني يعني كل شلون هنا انا كل اتا انا هون هنا الريس كيف عشان انسان في دائه ما با نور ما فيش اما ان افتشل زي كتغرافيا من ااا تقرا اما انا فهم شكون كان عامل برنامج فنن ومن ومن اتى جيسا الحل informação اللعنة больٌ خباشة New ngày يعني عادر conversant ودء وعن نبادر eso فلقنا معافية في الصحرة وعن نبيب ف Gran Habsa هذه القديم هوش ااا كان معروف عند جسر الزاني المعروف جسر كيفانش نور نور كان نور اوه اه انا اا اكيد الصوره تشعوره اه ده المشهور بتاع afe detiris nukon menjë posanj, pa si nga mi a mi va ki bo mi djete, nuk ban djoaj nuk ban djoaj kvadh isha, kub, lakista nuk kan djen dore i ali me bo in مكالمات صفحه 10 كم السيد خان نور محادثات يعني ضمان ان كل تونيت للمحادثات محادثات كوراشو في جميع الزارات في بايد بن ايه ان فور يعني اما حديثه والله مثل ما بيقولوا انا سلطان انا وحيثا الدماس نكش قرنه برضو قرنه با نصيحه عادل تكون تكرهان فراد يعني بيجي بالخلاص يوم جمعه 18 او لغيره لله في ساعه ذيكل نكش قرن دوار ما جواب قد ماكر mes." Giz sahete morni svoje ufa va Mechan Niri Marnрон iti. Is se del vodmatani spor, Namazi dudmatani mrjeha. Raal kosli lentru se n ע broadcasti. otros boljen. Imej savi coworkers ko te'is mali, fo akamati Hainats? Museli undero moritim. howva. Aini amede, kabun hokum je Strengtha Allah? Hainba Vergayamahil morni kaznil Nani stasjani. Kisva. Farmer da tin karshi masadan havir karshi ati taifon fi lidaba. Ajija. Sama. Tahid. Ji je مولا مملير جميل مبادرت جميل ستار ممليري فيه في كورسفرلير مكتب ستار يعني قربة إثلامية متار من عراق و أمليبيا و من, من ججاير توريش. توريش ايه تخافتها رفض وبعددها 歆 Terje <tosic>, ker islen, dbenhara imeen ker sajāti ni kaya. Možetsika enke a hastan nahi neいました ba dir vasliera sfer aiea jeb perkot prayedha seba se Carbonika, ad � revenir check guys a tada, mok Kempe说 amir salir bruj da świata ‏‏ epiz جروه تي اكل شارع يهودي مكبين لكن بعض الشرقه تو لما يصير كيف قال صنافر الدراس اظني موجود فيه نزاز مكه لكن ما كنت موضع متوازن مكجاي inthi ya mudakol fi tafiras amma ma kunti athara kana mar fi telegram kafal khairu na khairu ait athalikum min asl fi ajz dejaz bi safun ash-sunnat wa burura wa burura takin Prijatelj nam zove iz Cazire, dan prije. Ja sam u Vozra, uh, u Zagrebu. U kojoj je? Udobno se kad dođi Allah je roisaje. Da. Ja. E, Nukan loyini ella ma'si ki tabi teri Why should i hurtève enough ofreli? Yeah, Actually, it's a test of the Srimını Vincent diplomat paha, aquí en din din and it is still according presence en schade mi Rita Azav tehich zrik كطيه الشيء اللي اسمه يشكل تمباطور يعني هو في شكل حبر اسود لا غير ما تهبط في التواجد كل شبشري طاقات مياه مياه امبال مسيح باني طواب في المخاجر كات تقول حجب مقام إبراهيم عليه السلام مكان إبراهيم تشت قالمت كيكيفة ضرورة يشت خاصل في الظالة أتي فشن مقلب لك أي هذا كان في مركز بور اجراك ابو حسين كوركيه ما كوربا ينط على المركبهين هنا بمفاهه في مالكيتو بماه isto mu na nizam hatavat namaz eh i tari muhafarat ki namun na kuitu usim muhaf atara adita gurat kapulain katrib namazi ha li taskidana ke motran to tomni nasada tasahoi ša ajrad نارثه موه نارثه تيمن ان تشو في منسل لكن ولو لرد لرد شمي يعني انتي مقام إبراهيم ومصلها مكشف مكتوب يعني بط لج بط لج ما تركيه يأ طف لرد ما لرد ما لرد فات اثنين ماين باني متنين ماين باني لا لرد كا زائد فهو كاشتهم سمتنوه والله كله والله كله والله كاشتهم كله والله أحد ماشي نفعل تدريسيات كيلي مشهو نتيجي زمزم كالي من تيبوش مشخيش طابن في جراس طابن في مورا وعاد خبائلات الزهد كم حقش في, في جواله فيه Yani uh, ati duvet matili ujih zan zanih svojah smunat matili Svoj smunat matilih Ja, fara misaila Adjeta misaila Al-Fan Pekamu sallallahu sallam Ma u zan zan bih Yani Ai si atil ujih zan Ma Ma bihati bihati bihati ziut jilishan huo yabankal ursha hea Svein ulimat sikur hafiz zahri sikur hafiz adem hajera sqalani kashkua tekan bada duha ziut jilishan huo maiyonat kut adim sikab foskos sikur hafiz adem hajera sikur فكا بازر كتب حافظ ابن حجر العسقلاني في كتاب دعوة درس في كل فت عالم حديث وكا اشتهر اسميه على فيتو ازرق ان في صفوه مفيد ما خدوثنا بها بالماشر يعني ذاتي بلسانه وطعب رحمته وكل خير ما سميك فيها لك تقولي ذي أباني استشفال ما سميك فيها للمتفاة المرة قتل صفاة المرة سميتي يصفى النروى نيت يصفى النروى سنقفى دو مذهب سجد سجد نيت يعني فيه يصفى النروى النروى سنقفى يعني تطمت هير دوات نشوه ما عارفن وكانت سميته سجد يأ تطمت هير غش غش أه فورتويت مس مرثوني ابامي ازاد زوجين خصوصي كانوا غراوه ا ثلاث سنين طواف المروه انصافا مروه ليه وصفا للمروه Aš mi je pojta Mi Jani, je flok mi je kareta Madrišt yeah. Nukatjev, dikos nukatjev, mi je Nukem tuva Lakin duet ne mokin Ja si kuħljivani disaġahida Fakti sjej, sjej, sjej, sjej, sjej U me tebe, ja Duet mokinem, ne eitin i ste ni mu radiju mu radiram mu kaza da laki mamir na brec a murat oh. glas ja glas ne kan ne dofal bi sta bi sta bi tikan bi sta je to ta fikir an i kampanya ro siğu haratska aha eh tuk tok tsami ut tik obisir yani draka kontuk mesele kalay gur ya na bu ya nemasin lekin krup محمقين رؤوسكم ومقصرين كثم محلقين ين يؤام كريس مقصرين ين يؤام كريس في تحيثنا رسميا بناكي في سيكالي مجلساتي فارس أفياس ايه في رنسو من فورس ها اخشو؟ قد يبلغ شكرا فارس اذا ماشي أنا في غور الكريس أكثرًا مو نسميه كإهرام أنه ليست يشد في كيابة سميه أما يعني كما فان بوري مجروم الظاهرة إلى آخره ايه ايه مرسوم مرسوم فلاسي مرسوم في ما نايت نيتش ديري ديتنيت في في ريدجير اللي بتجيء كو احيانا كو always in pair of wine l fi cubroki находится dõrga ma mutotohidini ones ju sann ka tragevli èk caso nevyden ma tu lirni están favifuiin mukiyaأ يعني تجيب مكانت من يشوت فارن بيش يعني بيوم الثاني من يشوت نمى أما فيوات أكس أكس مثل من صباح عرفة من يشوت شو نمى عرفة يعني تشوت نمى تشوت رأسا ما رفعه كثير يوحوط النبيات في نمى ويأتي واجب كنت سبت كانني نسمديه ما امكثين في تسريش هاجل خصوصي يقضاني هذه الحركه كم سبب ان تغيير في تسريش الكبا هذه فخدات متاعك او كان يجي حتى انا اوكي اوكي na kono lijepo za raspad. Ko na raz. Da. Kad ne mogu, ne kad cantunila. Na raspad je na sred. Molim, ja mogu da, da sam da sam. Je e sam poufina i konfimaciju tamo vidim. طب بعد ابا المسائل في كورس كان في له في شو اشو كل شو فيها ايه يعني دوره جديد في كلمه ايه شو ما كان يضر ما تفوينه كان طاسن بلاك قاعد في السوفيت أه... تاخذون طويفي في اكاديميه جريت اي اتمرن في طويفي اس جندك جندك فاتك لكن فكيف برش تشتيه منوال آمن مطويتك أكا في أكاوة كلمنة كورتفوه في عرفاتك إنه ديك كمجريتنا إذا كان منه تريدك فقد رجيتك إنه عرفات يعني ديك بيكتك ولو ما معيس من المنبيتك كيف هذا da se njena pridut kad priđe tak što je ti grad na regiji na talal duetimar e amin e mukayyab azami kefa aba rakabini e باشطور اديته نصيده باش ما كان يا نظر دي فاطمه كوسه تي عرفات كان بر مشي النظريته اما فيت اتاك اوكي اا قناه امار هي اثاره للنبع الوطن لكن كان يواجه اما المصنفيه كالمجردة يعني كذا هي كذا التضمين شو يعني دولت نقول شو هي مسمى يشوف يعرفات امنه الا دولت دورك كان بارتنا فيه ديرت تسالي صباحي نفسك من الزريفة انا في الغرابة يدي كانت فتر قراد ماستو مدوش في ناطر مدوش في ناطر أجلائت مشتوه قراد المنى فرمتنا باعا زحمتنا دورك كم انا في 15 نكريسنا لكن رومي بسجني اي من فازون ها بيقول بسجني کیا چاہوں۔ کوئی شخص یہ بھی ہے اس نار ڈورے جو نے ریٹ میں تببینی کو نیو لیبہ بن کر اٿیرن القصيد ثم في الفانسي يعني وحدت كانوا يعني في أه... كادرتهو هذا أه... كادرك أه... في التثقيف IRC الى لكن اي شيء باش في توقيت للجنود قام التجار اليومي فلا اسم معروف ومن تاخر فلا lima ni safa mamir asma nay berim rani fi burkan kim on فاحسابا من جذاذات الرميه ما له اا صندوق يعني تاجد هي كم ما يدير قطره دي صار كمثال جيد الماده دي قد ما هيك هيك ثم وركه من هنا التفاصيل لاكن اشير الفرق في بان حركاتك سوء مكتوب الرساله مستن تشكر جهاد نوري ان جو ذاتي مكبره يوسف تشكر الله جم في برفيكت برفيكت نا يكون وقت يعني بن jo sam ja sam tako okej mor da je dobro da se da je dobro je da se da je dobro je da se da ان دمهر كان ينزل ربك كل الهه الى السماء الدنيا كان نزول هذا يا شوان كفران اقع أكا اكاذيب ميت اكرامن من كانني كير ya e Ja, e min batuta ej e ka shkruo lakin ej če ka ka shkru da nasi kanjih, kanjih ka jifon vahavi yani nezdihir, kur kanjih meće neće kalken ucmi hajimi, yusii ikti hsejni ki ašto yusiti kalken hajimi atjeh. يقوله ا اثرقنا مشان يكون كذا لو في الملك عبد العزيز بن سعود الكامار حجازي من دورسي كان قد اتى اليه اليهود ك ارمي كومبوز ناتر اش تنفيه تشيت فيال FatiHohip static Turndu muslima na ilim islami Elena Naja Wahabe abil Zna Maha Gjokladz من kini Bevacijo a Michini atrav Gjokladz Ng Monta 거는 ma er Oblaki tina Ax dome Franz Gerrat اذكر ان هذا نور الشال من بني كاسان في ست ست قول كبا حيطات الدينج كما في الحديث اللي يعني تصنن هذا شبه في الروزتي في كليه اونت اي منبر كثير القعده للموت في ابن مكتوب صفوا Ya Kantik and Ran el-Battuta yeliangli yana bidina fitina labb 6 jektari hikazon el-Battuta Ibn Taymiya kafon kiyal ka kan min habs ka sanab ichi shim أدوث في الثابة في هذه الثفاظ أمروش تمام في إبن تيني هاشا بالله نباط شبيه ذوت لشانه مروض سأس ينتيك أمروش من الآيات من ليس كنكلي وهو تسميع المصير كيف كانت تلك وكش من سن في الصنار وكيف كانت تلك في الفرحة وكيف كانت تلك ومعتي ستاني في هذا الماء ومطلتها من رمضان في الامديد كانت تلك الأبنية الجامية بني أمية وكانت تلك الطريق وكيف أصدقائنا لذا بيشترك بسرورة سعي في عام يعني كثير فقام إليه الرجل صلط مع عينه فأصابها والوليد بن المهيرة قريب يرى ما يحدث أما والله ابن أخي إن كانت عينك عما أصابها لغنية لقد كنت في ذنة منيعة يقول ابن مضعون بل والله إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما أصاب أختها في الله وإني لفي جوار من هو أعز منك وأكبر يا أبا عبد الشمس فلم يا ابن أخي إن شئت فعد إلى يقول ابن مضعون لا ويترك ابن مضعون مجلس القوم وعينه تضج بالألم لكن روحه تتفجر بالعافية والبشر والقوة ويمضي الى داره ولسانه يترنم بأبيات من شعره يصف فيها ما تحسه روحه من ربا وطمأنينة وأمان يقول ابن مضعون فانتك عيني في ربا الله ما لها ذا مزحد في الدين ليس بمهتدي فقد عود الرحمن منها ثوابه ومن يربه الرحمن يا قوم يسعدي فإنه وإن قلتم غوي مبلل لأحيا على دين الرسول محمدي أريد بذاك الله والحق ديننا على رغم من يبغي علينا ويعتفي ويقول أوس بن عبد الله وهو أحد أهل الله الذين ينفتح وعيهم على رحاب المغفرة والرحمة فيرون من جلالها واتساعها ما لا يرى سواهم من بقية الناس يقول أوس ليس سمة ذنب يقول الله له إني لا أعرفك إلا الشرك به سبحانه نعم ليس هناك ذنب مهما جشم وغلظ يستطيع أن يتعاظم عفو الله ومغشرته إن لحظة عابرة تحمل توبة صادقة لتدك دكا خطايا عشرات السنين حتى تعود وكأنها ما كانت الشرك بالله فقط هو الذي يحرم جواز المرور إلى عفو الله أما الخطايا دون الشرك فلالتوابين منها لا رحمة الله فحسب بل وحبه ايضا ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين يقول سهل بن عبد الله التوبة الا تنسى دمك ويقول ابراهيم النخيل جلاء القلوب التوبة وانها لتبع قلب التائر كالسيت النقي المرهف ثم يوتي فيقول جالس التوابين فإنهم أرق الناس قلوبا ورحمة الله إليهم أقرق وبهذه النظرة العميقة كم من ذنب كان اختلاج صاحبه بوقعه ثم صدق طوبته منه نعراجا إلى كمال روحي تعجز عن بلوغه طاعات كثيرة يقول ابن عطاء الله السكندري ربما فتح لك باب الطاعة ولم يفتح لك باب القبول وربما قضي عليك بالذنب فكان سببا للوصول مع الله بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أعطى والفقى وصدق بالفسنى فَإِنَّ عِندَ رَبِّكَ لَمَغْرَبًا وَإِنَّ مَن تَوَلَّى وَسَوَّى وَأَكْلَ الْجَمَدِ الْحَسَنَ فَكَانَ يَسْعَى لِلْعُثْرَةِ وَنَأَيُّونَ عَنْهُ ماله صدق الله العظيم قمدادا لكلمات ربي لنفذ البحر لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مداد صدق الله العظيم كذا ايها اليخوة المؤمنون اجتمعتم الى هذه التداوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا الخارج الشيخ احمد ابو المعظيم من ساحة مسجد الهما من حصيل ابن علي رضي الله تعالى عنهما حيث ننقل لحضراتكم فما تفجر هذا اليوم ربنا غاكذنا ان فينا او ربنا ولا تحضر العملنا كما حملته على الذين من حدنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفرنا واححمنا انت مولانا نحن على القوم الكاسرين أيها الديخوة المؤمنون وحتى يحين مواد أذى مفجرة نرفع كفة الزراعة في رضاة عز وجلين الآن أيها السيدة فنستمع إلى الحديث الديني اليومي الصباحي من هجي الإسلام لصبيلة الأستاذ عبد الزكار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيّر الله الحميد للرسول الله وعنى آله وصحبه ومن غلابه ايها المجتمعين الاحباب من مكة تفجرت يناديع حكمة الهداية ارسلوا من خلق سبيلها الانسان في كل زمان ومكان وشعر بعزته وشعر بمثالته في الحياة في هذا الغلج الامين وتلك القرية السعيدة ولد حفيد ابراهيم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قال الله لا أغربن أنا ورسولي إن الله له قوي عزيز دون الله فتبعوني يحببكم الله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسبها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجihad في سبيل فتربشه حتى يأتي الله بأمره أيها الأعزاء هاتذات وشأن المؤمنين الأولين كان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالعرض وتواصوا بالفر أيها السادة لا نعلم في ولا في تعاليم الرسول عليه الصلاة والسلام آية واحدة أو أي حديثا واحدة يزعل سبيل السعادة مجرد القول بل نراهما يميطان النجاح دائما إذن ما ليس في قلوبهم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون تبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون لهكذا هكذا كان صاحب الرسالة سلوات الله وسلامه عليه فعالا قبل أن يكون قولانا وكان فعله أكثر من قوله فالمعلم للخيص مثل الخيص رسول الله اسوة حتنة لمن كان يرضي الله واليوم الاخرة وذكر الله كثيرا ايها المؤمنون ايها المستدعون الاعزة هذا شهر ربيع الذي غد فيه هذا شهر ربيع الذي غد فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتلك القرية السعيدة التي شد فيها وترعرع وتلك شريعته التي أنخذ بها الإنسانية فالنغفر بالزمان والمكان هذا النبي العظيم وتلت الشريعة المطخرة هذه آمانة الله عملها آباؤنا وعزادنا وجئنا بعدهم خلفاء فلنرفع رايتها ولجاهب في سبيلها ولا يكن منا معيقون ولا متخلقون أما بعد الذي في غاده ذكرى بمن تاله به قلب او القى الصمى وهو شهيب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته استماع الى سده من سجل الاسلام في درس منكم رجل وسيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أنني بكم قوة أو آو إلى ركن جديد وَا نُو يَا نُ ف إِنَّا إِلَى رَبِّكَ لَن الله هذه اتركوا الله اكبر, الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميد وهو على كل شيء قدير لئذة لله محمد الله ورسيل الله رفع الشيخ محمد براق الأجاني سنة السباح تفضل الله صباتكم بلزيز من الأجاني المغفرات مستوى يا رب. اللهم أني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري والألم بها شعفي وتخفض بها غاقبي وترفع بها شائبي وتضيض بها وجهي وتذكي بها عملي وتنهمي بها رشدي وترد بها المفكي وتعصمني بها من كل سوءي اللهم اعطني ايمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة انال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخر اللهم اني اسألك لفول يوم القدر وعيش السعداء ومنجل الشهدات ومرافقة الأنبياء ونصر على الأعداد اللهم أنجل بك حاجتي وإن قصر ربتي وضعف عملي وعملي رحمتك اللهم اذكر لي يا قاضي الامور اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيا لي صغيرا وجزيهم بالله احسانا احسانا وبوجه يعطف بما جرت يا ارحم الراحمين الآن بجمهور الثانية الآن بجمهور الثانية محمد رسول في جهة الأبتها تحراشد مقررة موطأة مثبتة بالروات الشامخات وجعل الثماء جمهور وهو الثقص كما قال في سورة الأنبياء بكم الله الرحمن الرحيم وجعلنا الثماء ثقصا محفوظا وَهُم عن آيا ف معبصدق البص العظين وعنزَ ل نفس ماء ماء والمراد به الصحاب هذا في وقته عند احتيه إلي فخجَبه جهن من أنو الزروع والاستماار ما هو مشاهد ريقا هم وَأَن عنت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 فرق الله العظيم فالله هو الخالق الرازق مالك الدار وساكنها ورازقه فبهذا يستحق سبحانه أن يؤبد وحده ولا يشرك به غيره ولهذا قال عبد من قائم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تجعلوا لله أنبادا وأنتم تعلمون صرق الله في العظيم عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله قال أن تجعل لله مدا وهو خلقت وعن معابل بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله على عبادك أن يعبدوه ولا يفركوا به شيئا وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء كلام ولكن ليقول ما شاء الله ثم شاء كلام حدثت طيب بن نور اخبرت رضي الله عنها لأمها قال رأيت فيما يا ربائي كأني أتيت على نفر من اليهود فقلت من أنتم قال نحي اليهود قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد قال ثم مررت على نفر من النفار فقلت من انتم قالوا نحن النصارى قلت إنكم لانتم القوم لولا انكم تقولون المسيح بالله تطلن مرود على مين هذا له الإثلاق ذاك رب قومي ذي شاني بسم الله الرحمن الرحيم هذا البرنامج انطلقه وذكر الفا انه ذكرى تنفع المؤمنين واركان ال يقول الله سبحانه وتعالى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 وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِسْمِيرٍ صدق الله العظيم صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم أنه قال اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكون أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكون مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكون مجتمع ولا تفسر الضحك فإن كثرة الضحك تنيف الخلب رواه أحمد والسرنبي وغيره معنى شرح وهو يعتبر أول المسلمين الذين اشتغلوا بالكنيا وقد ولد عام 35.600 ميلادية أي بعد 25 سنة من دعوة سيد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال عنه جافز في البيان والتبنين كان خالد بن يزيد بن معاوية خطيبا شاعرا وخصيحا جامعا وجيه الرأي كثير الأدب وكان أول من ترجم كتب النجوم والصم وقال عنه ابن سليشان كان من أعلم قريش بثنون العين وله كلام في صنعة التنياء والصم من ألف ورقة في القرن الأول الهجري وكان في ميذه الجابر ابن خيان وابو الحاسم محمد بن عحمد العراقي الذي وضع كتابه العلم المكتسب في زراعة الذهب في نهاية القرن الثاني عشر الميلادين ويبحث هذا الكتاب في طرح تكتين الذهب من المعادم الأخرى الأرحى سقينة سبحان الله سبحانه وتعالى قصد السبيل سبحانه وتعالى ذلك هو حديث الزهد ما الزهد يا شيخنا الزهد يا اخي مقام شريف من مقامات السليم يتيه من وبثاذق الحب والمعرفه الذين اتلقى فيه ما قلب العبد المحب العارف بتاج سيكي عن رغبه العبد عن الله تعالى والعدول عن الشهوات في حياتك وسكنه هذا الذكر فينيه وديت بسكنا من البحار هذا <تصفيق> <تصفيق> لأن ما عند <رفت تصفيق> إن الله غير وأبقى رغب فينا عند الله وزاهد فينا وفي ذلك يروى أنه قيل لو أن يعلم الله بالمبارك رضي تعالى يا زاهد فقال الزاهد عمر محق العديد أو تمي شأنك الدنيا رائمة ايميك حركها أمامه عوته حسينه <تصفيق> وهو <وحصر> من المؤمنين وصل الصبر وقت في كان الله خير الله الذي بين المصيبات و صبرها سبع مرات مع نوحين وقد وبر بسكفي بغير المؤمنين بها يا كتبه وكان صبره موسيقى يينا لك العلاقه بين العلم وبين عالك. عالك. في التليفون وكمان وكمان وكمان وكمان وكمان وكمان وكمان وكمان وكمان وكمان وكمان وكمان وكمان وكمان وكمان وكمان وكمان وكمان الذين آمنوا عند الصائفات لهم جنات عين خالدين فيها وعب الله حقا وهو العلم الحق صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله نتهل حديثنا بقول الله جل جلاله ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في طلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليشهد فيها ويهدك الحرس والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس النهاد أيها السابق المستمعون من الآفات الخلطية الوبيلة يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يطادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فجابهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيلهم لا تفسدوا في الأرض قال إنما نحن مصرحون ألا إنهم هم المفسدون ولا في الله يشعرون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 إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد له النصير إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخذصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما درجات منه مغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما وبعد قد يكون من نجبات الأفر انتشار هذا الصوت من الناس في معظم البيئات والأوساط ونجاحه في كثير من محاولاته وتدبيراته بسبب اللهم ألهمنا رجدنا وأعذنا من شرور أنفسنا وشكبنا الزلل ومواطنه حتى نكون ممن رضيف عنهم يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله قدمنا فضيلة الأستاذ بشير عيد الباري الحديث ديني كازي هي دي مجلس اداره الجمهوريه العربيه السوريه فإذا سمعتم الدعاء نم نقول نم او اعرض وولي هل ترى الى الذين اوزوا نطيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى تريق منهم وهم معرفين ولكن لماذا هذه المكبرة لماذا هذا, هذا الخويل والإعراض؟ ذلك بأنهم قالوا لن تمتن النار إلا أياما معهودا هذا هو سبب ذر أسهم على محالسة أوامر الزايا وتحقيق سفل هذا هو سبب